قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ۖ فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هو قال رب بِمَا أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخوه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال قال يا موسى أتريد أن تقوى تلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَتَمَرَّرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخُرْجْ إِنِّي لَكُم مِّنَ النَّاصِحِينَ فَرَجَّ مِنْهَا خَوْفًا فَيَتَرَقَّبُ قَالَ رَبَّنَ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ